الحمد لله وقال ص وصحبه ل والسلام على رسول الله وعلى آله ا ة ومن ولاه المصنف إ ا ابن ماجه الله كتاب الهبات باب المرأة بغير إذن زوجها وهذا الله ختام كتاب الهبات اللهم لك الحمد دارك الحمد الرضيت ناس الله في موزين حسنات شكر الله م رحمه موزين لكم نعم بغير بفضل إذن أن حضر لك ذلك قال ل شكر عطية يجع في رحمه الله حدثنا أ ب و يوسف الرقي محمد ب ن أ ح م د ا ل ص ي د ل ا ن ي أ ب و يوسف الرقي قال أ ب و حتم ا ص د و ق ذكر ابن حبان في الثقات فهو ثقه قال حدثنا محمد بن سلمه ة الإمام المحدث ا ل ل عبد أبو الحراني قال مسعد ك المثنى ن ثقة ف ا ض ا قال ا ل عن بن, بن الصباح قال أبو ح ابو ت م المسنى لين الحديث ضعف الحق يعني. قال في يعني ضعف حاتم لين الحديث يروع عن ما لم يروع عنه. وهو ضعيف الحديث لين الحديث, الحديث. وأنا ما أدري كيف التلمذي أيضا ماريا زرع وهو أبو وأنا وحسنه عن عنه حسنه ابن والألباني حسنه أطاء طبعا ما قال ما لم و الحديث حقا, ضع... حقا ضعيف قال يعني ضعيف الحديث هذا ح قال ضعيف ق ا الترمذي ر رأوا عمر و عن ا عن عنه ثقة. عن بن شعيب إن بن ثقة ثقة قال ب ل ت س س ل ل وإلا ة في ل تقبل فهذه ضع... علامة ضعف على, على ضعف. أن رسول الله صلى الله ل ا فهذه ضعف ضعف ع أن ه وسلم قال في خ ط ب ة خطبها لا جزء امرأة ف يجوز مالها إلا بإذن ز و ه ه ا إذا هو ملك عصمتها دلالة لا وهذه فيها دلالة أنها ي ج لها في مالها أ ن تتصرف فيه إ ل ا ب إ ذ ن ز و ج قال المصنف رحمه الله حدثنا حرمله بن و يحيى صاحب الشافعي من ا ل ث ق ا حديث قال حدثنا عبد الله بن, بن وهب ع ب د المالكي ل ل ه وهب ابن ا المحدث الفقيه ثقه سبتون امين م ف خ ر ة أ ي ض ا من مفاخر المصريين كان أ خ ذ عليها أ ن ه يحدث بالوجاده و الحق أ ن ا ليست بماخذ قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أ خ ب ر ن ي ليسه الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك رضي الله عنه عن أ ب ي ه عن جده أ ن جدته خ ي ر ة ا م ر أ ة كعب بن مالك أ ت ت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إ ن ي تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ل ل م ر أ ة في مالها إ ل ا ب إ ذ ن زوجها فهل ا س ت أ ذ ن ت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى كعب ا بن مالك زوجها فقال هل أ ذ ن ت لخيره ان تتصدق بحليها فقال نعم فقبله, فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نعم على الكلام هذا ظاهر جدا في الكلام على أ ن ا ل م ر أ ة لا يجوز لها أ ن تتصدق بمالها إ ل ا بعد إ ذ ن زوجها إ ذ ا امتلك عصمتها ف... وهذا دلاله واضحه جدا على... على ذلك ام خضر أ ن ت ما أ ت ي ت إ ل ا ا ل آ ن م الان ما أتيتي إ إلا ا ل آ أ ي ن كنت فاره في ا د ر و س ا ت ي فتتك أ ن ا أ س أ ل ك ا ل آ ن يعني ما معنى ق و ل سلام لا يتنال س ن ي ن ومعهم ثالث و... وفقه ذ ه ا ل م س أ ل ة متى يجوز ومتى لا يجوز عجيبي تقصير بالغ منها ط ب ع مما س ي ر ت ه ا يعني هناك أ خ ر ى تغيبت كثيرا ص ر ا ح ة ان الذي أ ر ى فيه التفريط أ س ق ط ه من الحسابات حتى لو ر أ ي ت ه أ ت ج ا ه ل ه ف أ خ ش ى منك أ ن تصل إ ل ى ذلك أ ي ض ا أ خ ش ى أ ن تكوني ممن سيصل إ ل ى ذلك ل أ ن ت غ ي ب كثير منك جاءت م ح ا م ي ة أ خ ر ى تدافع عنك سنقبل ا ل م ر ا ف ع ة ما فيها شيء لو كان اختبار يبقى حق لهم وما استطيع أ ن أ ت ك ل م ما حجت عن نفسها ولا أ ظ ه ر ت انها كانت في اختبار أ ننتظر ا أ منها ا ل إ ج ا ب ة ا ل آ ن تبين لنا لما, لما تغيبت وتجيب عن السؤال أ ي ض ا الباب هذه ا المساله احاديث الباب كلها تدل على وجوب, وجوب استئذان المراه أ ة ل ا لزوجها إن ا مالها مالها مالها ما بإذن زوجها ان تتصرف انفقت أن من قال مالها امرأة إذا قال كعب <تصفيق> <تصفيق> قال فاني تصدقت بهذا فقال لها ر س و لا ل ل صلى الله ل ه ع يجوز ه وسلم لا ي للمراه في مالها إ ل ا باذن زوجها فهل استاذنت كعبا قالت نعم فبعثها رسول الى ل ه كعب بن مالك زوجها فقال, فقال, فقال, فقال هل اذنت, أذنت لخيرها ان تتصدق بحليها, بحلي بحليها فقال نعم فقبل ه رسول الله صلى الله عليه وسلم و ه ا ذ ا حدث أ ي ض ا متكلم في ه فهنا العلماء تمسكوا بالحديثين وقالوا لا ي ج ي د ا ل م ر أ ة أ ن تنفق من مالها إ ل ا ب إ ذ ن زوجها وقول ج م ه ي ر ة و هذا قول مالك وقول ج م ه ي ر ة العلم من السلف والخلف قالوا يجوز ل ل م ر أ ة أ ن أن تنفق م مالها بدون إ ذ ن زوجها ل أ م و ر ك ث ي ر ة و ل أ د ل ة ك ث ي ر ة من الاثر أ ر ومن ل ل ن من ظ ر أما أ ا ومن س ل ع ب النظر ب ذهب خطب خطبة ذهب فخطبهن ي عليه صلى الله وسلم للرجال للنساء ع و ثم ه ن تصدقن وكان <صف> فكانت وقال واحدة ق بلال ا على كل يتكي تأخذ القرد وتأخذ الالال الالال الأساور فتضعها حياته في, في في نطع كان بلال قد أمده و أ خ ذ ه ه و ن ا ا ل ك ث ي ر من ا ل أ ز و ا ج ق د من الادله ا ذ ه ب و ل ح ي ص ق ق عندما ا إنسان فإننا تصدقنا تكون أكثر أ ل التي ن من ا وأيضا الأدلة ا ر ل تمسكوا بها ب أ ن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على م ي م و ن ة فقالت يا رسول الله ا ر أ ي ت فلانه كانت, كانت ام عندها أ و عبد عندها قال فقد أعتقت أعتقت اعتقته هنا العتق ما كان فيه استئذان منه فقال لها لو أ ع ط ي ت ه ا ل أ خ و ا ل ك لكان أقرب من الله أو لكان اعظم ل ل جل ه ف ل لكان ا أو أ ع أجر لك عند اجرا ل ل ه ل فعلا القول هنا ص ي ح ق لك لو ل ل و أعطيتها أ ا خ لكان أ عند ظ م أجرا ع الله جل وعلا هذه د ل ا ل ة و ا ض ح ة جدا على أ ن ه ا لها أ ن تتصرف في مليئه بغير إ ذ ن زوجها ذمة مستقلة بان لها, لها ذمه مستقل ة ف إ ن كانت لها ذمه مستقل ة فلا ا تصرف فيها و الناس مصالحون على أ مولي ر و المسلم إ ل ا ع ن ط ي ب ن ف س ه منه و أ م ا هذه فالحق أنها ضعيفة. الحديث أ فالحق أ ن ه ا ضعيف ة الحديث ا ل أ و ل طبعا في ه افات حيث او في ه مسند من ا ل صباح وهو افات الحديث و حديث ضعيف حديث كعب أ ي ض ا حديث حديث كعب بن م ا ل ك عن, عن ج د ه ب أ ن جدته حديث أيضا متكلم فيه هذا الحديث متكلم فيه والحق و الحق أ ن نقول ا ن و إ ن حسن الحديث و يرتقي إ ل ى التحسين فقد أ و ل ه الجمهور في ذلك على أ ن ه كان ا ل أ م ر أ ن ه ا كانت, كانت ص غ ي ر ة رشيدة أو غير ك او ن ت صغيرة أ غير ر ش ي د ة لذلك أ ك د ان سلم و بعث إ ل ى كعب بن م ا ل ك و الحق أ ن نقول مع تحسين الحديث الجمع بينهما أ ن هذا على الكمال أ ن ه ا اذا ت س ت أ ذ ن زوجها على الكمال وليس على الوجوب و ا ل إ ل ز ا م ب أ ن ه على الكمال و ل أ ن هذا كما قلنا يعضد أ و ا ص ر ا ل م ح ب ة ويقوي أ و ا ص ر ا ل م ح ب ة بين الزوجين و أ ي ض ا فيها ما فيها من قطع وحسم م ا د ة النزاع ل أ ن ه لو أ ن ف ق ت مالها وجاء وعلم أ ن ه ا أ ن ف ق ت مالها إ ن كان محتاجا أ و غير محتاج و إ ن كان أيضا صفيقا أو ك ا ن صلبا أ و جاء له الجفوه فيه من ج ل ا ف ة الخلق ف إ ن ا ل أ م ر قد يصل إ ل ى الطلاق فلذلك ح س ب ا ل م ا د ة مطلوب في هذا الباب فنقول ب أ ن تصرف ا ل م ر أ ة في مالها ب إ ذ ن زوجها على, الأكمل على الكمال أ ل على ك م ا ل ولكن القول ب أ ن ه لا يجوز ضعيف جدا وقول الجمهور الصحيح لما لها من ذ م ة مستقله وعيضا أ م ا الذين قالوا بالوجوب قالوا أ ز و ا ج ه ن يرضي ارتضى كل واحد منهم بذلك أ و هن استاذن、أزواجهن. وهذا بعيد جدا تكلف هذا تكلف النبي قال سلم تصدقنا فجاءت ا ل م ر أ ة تخلع القرط و ا ل أ خ ر ى ت أ خ ذ ا ل أ س ا و ر وتضعها في, في المدينه عند, عند بلال فهذا ظ ا ه ب جدا عن التصدق وحديث ميمونه لا كلام فيه ولا احتمال فيه لما ا ع ت ق ت ه ا دون إ ذ ن النبي سلم قال ل وكما أعطيتها أ ا خ و ل لكان أ ع ظ أ ج ر فيها الصحيح أنها مالها وهذا دلالة واضحة جدا الراجح مسلطة على, على مالها وهذا الراجح الصحيح لكن ن قلنا و الأكمل ألا تفعل أ حتى ت ت س ذ ز و ج ه ألا تفعل حتى تستأذن تفعل الراجح الصحيح الفوائد ل زوجها هذا ا حتى س م بان ط ة من م ذلك ك و ق ل ا بأن ا ل ت أ و ي ل هنا على مقال الخطابي و الخطابي في حديث كعب الملك انه حديث صحيح ب أ ن ه بعث عليه انها السلام ما كانت ر ش ي د ة أ و كانت ص غ ي ر ة وما كانت رشيدة لذلك باس انو ل سلم ي س أ ل مالكا فهذا التوجيه وهو توجيه صحيح و ا ل ذ ي أ ل ج ع ن ا عليه ا ل أ ح ا د ي ث الصحيح ة الصريح ة التي أ ث ب ت ت ا ل ن ف ق ة بغير استئذان ا ل أ ز و ا ج الفوائد ا ل م ص م د ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى ا ل أ ح ك ا م م فرن ع ل ى ا ل ت صحيح ح د ي ث لا يجوز د م ا ر ا في مريم الزوجيه ح د ي ث ض ع ي ف لا ي خ د م و ن ه حكم المحكم يؤول به المحتمل يفصل بين ف و إ المحكم ا ل ذ م ة ا ل م س ت ق ل ة ل ه ا ه د م ويؤول ن به ا ل ح د ي ث أنه ل م ا س أ ل ل م ر ا ج ع المالك قال ا س ت ع ز ن ت زوجك أ ن ا كانت ل م ت ك ن رشيد ة في هذا الباب لما ل ل م ح ك م ا ل ذ ي ع ن د ن ا م ه يمونا قد اعتقد وما أ ن ك ر علي ه النبي ا صلى الله عليه وسلم حق الزوج ة عظيم حق الزوج ة ع ل ى ا ل م ر أ ة عظيم زوج ع ظ ع ث ع ل ي ه ز و س ع م يعني ي س أ ل و ا هل أ ذ ن ت أ م لا ا ل آ ن أ ن ا أ ن ت ظ ر إ ج ا ب ت ك يا ام خادم لا تهربين يعني أ ن ا ما أ ت ر ك تفري يعني أنا, انا انا اغفلتك من أ ج ل أ ن أ ن ت ه ي من الحديث أ و ل ا ا ل آ ن ما ما ع ل ت ك لما لما ت أ خ ر ت ي او أ ج ي ب عن اسئله س ن س أ ل ك إ ي ا ه ا بيع ا الصبرا من الطعام بيع ا الصبرا من الطعام بمبلغ معين يصح أ م لا باع ص ب ر ة من الطعام بالف درهم هل الباقي صحيح أ م لا وفسري أ ي ض ا أحمد الله على ذلك. أنا أرى أرى أرى أن أنهم الخير الخير. أراهم على خير لذلك أجد عليهم لأن وأنا أحب فيهم عليهم فيهم ما الله الخير الخير الغفلة والكسل وأنا ما أحب الغفلة والكسل عيننا الآن على ذلك على على لذلك وقلت لأن يصل لطلب خير وفي أ د ي ن الله, ويعلم الله أن, هؤلاء ان شاء الله ل ان ء شاء الله ا ل أ م ه ب أ س ر ه ا ستنتفع بهم وتشرق شمسهم يعني حتى ولو خرج منهم الدعاء والوعظ ا يكون عندهم اصول ع ل م ي ة بفضل لا يعني لمن احتاج لهذا العلم و أ ن ا أ د ي ن الله ب أ ن ا ل أ م ه احول ما تكون إ ل ى ط ل ب ة العلم مال ي وللعام ما, لي ما لي وللعام لا ي وللكثرة يغنون عن ا ل أ م ه شيئا لا سيما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا عندما قال, قال يوشك أ ن ت ت ذ ا ع عليكم ا ل أ م م وقد حدث يوشك أ ن ت ت ذ ا ع عليكم ا ل أ م م كما ت ت ذ ا ع ا ل أ ك ل ة على قصعتها قال أ و من ق ل ة النحن يا رسول الله قال لا إ ن ك م كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد الله لا يجعلنا كذلك أ ب د ا ابدا ويجعلنا يعني, مما يعني ممن ينفع الله بهم الناس امين جزاكم الله خير جزا احسن الله عليك مازلت أ ن ت ظ ر إ ج ا ب ة من, من أ م خضر طبعا ً ونمير أ ي ض ا ً غابت ل أ ن ه ا اللي ب تحج عنها في كل م ر ة وهناك ث ا ل ث ة اسمها من ز م ل غير موجود أ ن ا قربت على أ ن أ ن ا أ س ق ط ه ا من الحسابات يعني و إ ذ ا سقطت عندنا يعني لا, لا تهمنا في شيء ويغفر الله لنا أ ن قلنا ذلك يعني مصيبة أنها وضع اسمها أيضاً يعني وضع أنها وهربانة تبقى اسمها هذا تدليس عالي لانها تسمع كل هذا ليس من الادب إذا كانت لما تكلمت ب الا س م ت ر ء خ ل اجابنا ص خلاص قول لها ذلك أ طالما بالضربة الشرعية الماضي أصالت سبع عورة صوت تقول, الله تقول الله هذا تقول ل م ا حضرتك تقول إجابتي ل أن من ادبك لم لحضرتها الله أسمعها من رأي أ جزاك هذا حضرتك خير ومن خلقك الحسن لكن حسبت أ ن ك تريدين إ ج ا ب ة أ خ ر ى ب أ ن أ ن تترك ت المجلس من أ ج ل ا ل م ر ا ج ع ة ف لفت امام ل إلى ذلك ا ا ن ت ب ربي ه إ حفظك مسجد يريد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان ولكنه موكل بصلاة الترويح والخطب بصلاة فأيهما العصر والاعتكاف ولا للاعتكاف يكون ودروس بعد في مسجد بعيد ولا يصلح للاعتكاف في مسجدي. أرجح القبول وهذا أعظم أجراً وهو بالنية في الاعتكاف قد وصل إلى、الاعتكاف. لن ت ت ر و ا من هناك من ه ن ا من هناك م ا من ه ن من هناك من ا ك م ا ك من هناك من هناك ه ك من ه ن هناك من ا ك من هناك من هناك من ا ل من هناك من ا ك م ا ك من هناك من ه ا ك من ه ن ا م ا ك من ه ي ا ك من ه ا ك من هناك من ه ن من هناك من هناك من هناك من ه ا ك من ه ن من ه ن ك من هناك من ه ن ا ل من ه م ا ل ش ر ع ي ه و م ا ليس م ع ه ا ل د ل ي ل د ه ا ل ع ل م ا ل ش ر ع ي ا ك ص ك على ا ل د ل ي ل و ا ل د ل ي ل من ا ل ق ر آ ن ل ا ب د ن هناك من هناك من ه ن ا من ا ك من هناك من هناك من ه ن ا ل من هناك م ا ك من ا ك من هناك من ه ن ا ا من ا ك من هناك من ه ن هناك من ه ا ك م ك ا ك م من جيد أمن الحفظ في الاكاديمي ص و ر ة يعني ل ل ح ف ظ ا أ ما أنا لا ز م أفهم ب يمكن ت و يأخذوا ا أنهم م ي كبيرة في ة وقته الليلة لا لا لا أ ان أقول ي ع يكون لو أخذت م ي كبيرة فقط قليل لن لن كان كان ة فقط د ك ه ذ الحفظ ا ك الاكاديمي ن ا ظ ه ر يحفظ ث ل ث ث في ي ا ل و و ا ل ل لن ة ك ا م ل يثبت فقط ق ل ي ه ن ا الحفظ أفضل لك كيف نوازن بين تعلم القران آ ن و ل ل الشرعي ع م ي ك والعلم ن ن ه ك ورد ل لو كانت صغيرة يبقى الوقت أكثر يكون للقرآن لو كانت كبيرة في السن ق يبقى ر صغيرة أكثر كبيرة آ ن بأنها كانت يكون كانت في ي ن ي أ ق و صغيرة لها ن على الشرعي ل الحفظ اللي لكن ل ي يكون قوي جداً. لكن إن إن إن إن كانت على يعني هو وقت كانت جدا ا إن بعد ع ي وغير فهي ن توازن ذلك ت ج ل للحفظ ووقت للعلم ل وقت ووقت ع ا ش ر وأيضا يشرط فيه العالم المجتهد لا القرآن حفظ لكن انا اقول ذلك لانه سيساعدها جدا في العلم الشرعي انها تكون حافظها القرآن وشار... ليس شرطا ان وليس تخطب م و للقران روايدا, روايداً تسير سيراً في حفظ, حفظ آ ن لا, لا تدخل ل ا ا في ث ي كيف ن ولكن لا لا كيف ما شئتي. سالي ما شئتي. ولكن الاولى لك الاتحق العلم ما ما الشرعي بمعهد شئتي شئتي لازم تتعلمين لازم تقول رويدا رويدا والعلم ق ص ي ر صيح اطال الله عمرك و أ ح س ن في عملك أ ط ا ل الله في عمرك و أ ح س ن في عملك اعلمي ا انه أ ي ض ا إ ن كنت ص ا د ق في هذا او ان كنت صادقا في هذا و أ ن ت في القبر ستحفظ وتكمل الحفظ أ ب ش ر اقول لك من صدق الله ستقال الله او ابشري من صدق الله ستقال الله ت البيت فأخذت ب ن ن ي لي م مبلغ وأنا أتناقش مع أمي سمعت زوجتي الحديث وأنا أتناقش مع أمي سمعت زوجتي الحديث ف أ خ ذ ت ت س أ ل ولماذا هذه المصاريف لغرض معين ف أ ن ا قلت لها أنت ليس لك ذخل في انت ل وليس لك أ أ م ر س أ ل مالي ي ي ن هذا ومالك أ وأنا, حر فيه قالت لا نحن شركاء وأنا لي أنا أسأل في كل شيء طبعا أنا ن نحن ا قالت لا شركاء طبعا حر فيه في لي شيء كل هذا لامك وقلت لها ل أنت ما لك عندي شيء وابيك ل تسأليني فهل لا أن تسأل وتتدخل لا ليس لا أن تسأل وتتدخل ولا ولا تتكلم الطريقة وأنت ليس أن أن لأمك أ فهل لا لا لا ولا الطريقة ومالك بهذه و لكن أ ن ت أ ي ض ا أ ر د د عليها برفق و أ ح س ن إ ل ي ه ا و أ ل ي ن لها الكلام هي ترى أ ن ه ا ش ر ك ة ا ل ح ي ا ة و أ ن ه ا لها ا ل أ و ل ا د و أ ن ه ا في حق ل ل أ و ل ا د لا تفقه هي تفعل ذلك بعدم فقه ف أ ن ت أ ل ي ن لها الكلام لكن هي حقا شرعا ليس لها أ ن تتدخل في هذا الباب وتم م التحق ب عمتا الشرعي رأيها يكون بجانب أيضا ق ص د كم كبير ي ع ل ه وعدم ت ر ك ه انا عمتا أ قلت لك العموم شعائر لا تتركيها إ م ا ان يكون بجانب ا ل ق ر آ ن و إ م ا لانك إلا, الا ان نقول ب أ ن ك ي تريدين التخصص في ا ل ق ر آ ن فقط لا بد من أ ن تتعلمي ا ل ع ق ي د ة وتعلم ب انت د ئ أ ا م ر أ ة لك في مسائل ا ل ط ه ا ر ة خ ص و ص ي ة م ع ي ن ة لازم تتقنيها و في هذه أ م و ر لابد ز م ل ا من علمها فرض عين عليك أ ن تتعلميها ا ل ك ن ارى ان ادرسنا ا التصفح م أبو ا ل و ل د م اللقاء ي ي ل و ن ف ي مثلي ل بالضبط هو د ا يا خ خلاص ل بقى بقى هي م س أ ل ة ن ا ل ح ا ج ة هي أم ا ل ا خ ت ر اللقاء ف ك وإياكم <تصفيق> وندرسنا ك عندي, عندي طيب أنا طيب أ ى أن الحمد لله ر و خدتهت خ اليوم و م ك ت ا ل ه د ا ي ا ب ف ض ل ا ل ل ل ه ع ي ن ا أو الهبات ن س أ ل ا ل ل ه أن ي ت م ع ل ي ن ا هذا الأمر ن ن ح م ا ح ا ن ا ن نحن نحن نحن ن ا ن ن ح ج ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ي ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ي ن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن ي ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ت نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح قال الله تعالى و أ ن ك ح و ا ا ل أ ي ا م قال يكونوا فقراء يغنيهم, يغنيهم الانفضل وزاره قال عمر التمسوا الغنى في النكاح